قال ابن عامر قليلا ما تذكرون بزياده يا والبقون بغير ياء حمزه والكساي وابن دكان ومنها تخرجون وفي الزغرقه وكذلك تخرجون بفتح التاء وضم الراء فيهما والبقون بضم التاء وفتح الراء نافع وابن عامر ولبات آدم والباقون بالرفع نافع خالصة بالرفع والباقون بالنصب أبو بكر ولكن لا يعلمون بالياء والباقون بالتاء أبو عمر لا تفتح بالتاء خفيف وحمزة والكثائي بالياء خفيف والباقون بالتاء شديد ابن عامر ما كنا لنهتدي بغير واو والباقون وباء بالواو الكسائي قالوا نعم حيث وقع بكسر العين والباقون بفتحها البزيو ابن عامر وحمزة والكسائي أن لعنة الله بتشديد النون ونصب التاء والباقون بتخفيف النون ورفع التاء أبو بكر وحمزة والكسائي يغشي الليلة مثقلا وكذلك في الرعب والباقون مخففا ابن عامر والشمس والقمر والنجوم مسخرات رفع الأربعة والباقون بنصبها غير أن التأمكسورة من مسخرات وخفية قد ذكر وريح مذكور أيضا عاصم بشرا بالباء مضمومة وإذكان الشين حيث وابن عامر بالنون مضمومة الشين وحمزة الكسائي بالنون نون مفتوحة الشين والباقون بالنون مضمومة وضم الشين الكسائي من إله غيره بخفض ضائع حيث وقع إذا كان قبل الإله من التي تخفض والباقون بالرفع أبو عمر أبليغكم في الموضعين في هذه السورة وفي العقاف مخففا والباقون مشددا بس قد ذكر ابن عامر وقال الملأ الذين استكبروا في قصة صالح بزياده واو والباقون قال بغير واو نافع وحفص إنكم تأتون بهمزة مكسورة على الخبر والباقون على الاستفآم وقد تقدم ذهبهم فيه في باب الهمزتين لا فتحنا عليهم قد ذكر الحرميان وابن عامر أو أمين بإسكان الواو ورش على أصله يلقي حركة الهمزة عليها والباقون بفتحها نافع علي ألأ بفتح الياء مشددة والباقون بإسكانها فتنقالب ألفا في اللفظ ابن كثير وهشام أرجئه هنا وفي الشعراء بالهمز وضم الهاء ووصلها بواو وأبو عمر بالهمز والضم من غير صلة وابن ذاكوان بالهمز وبكثر الهاء ولا يصلها بياء وقالون بغير همز ويختلس الكسره وورش انكسائي بغير همز ويصلان الهاء بياء وعاصم وحمزه بغير همز ويسكنان الهاء والهاء في الوقف ساكنه بلا خلاف الا في مذهب من ضمها سواء وصلها او لم ينصلها فان الرمه والاشمام يجهزان فيهما حمزه والكسائي بكل سحار هنا وفي يونس بالالف بعد الحاء والباقون بالالف بعد السين الحرميان وحفظ إن لنا لاجرا بهمزة مكسورة على الخبر وقرأ الباقون على الاستفاب وهم على مذاهبهم المذكورة في باب الهمزتين من كلمة حفص تلقف ما هنا وفي طه والشعراء بإسكان الله مخففا والباقون بفتح الله مشددا قنبل قال فرعون وآمنتم به يبدل في حال الوصل من همزه الاستفهام واوا مفتوحه ويمد بعدها مده في تقدير الالفين وقرأ في طه على الخبر بهمزه وال وقرأ في الشعراء على الاستفهام بهمزه ومده مطوله في تقدير الالفين وحفص في ثلاثه بهمزه والف على الخبر وابو بكر وحمزه الكسائي في على الاستفهام بهمزتين محققتين بعدهما ألف والبخون على الاستفهام بهمزه ومدة مطوله بعدها في تقدير الالفين ولم يدخل أحد منهم ألفا بين الهمزة المحقاقة والملينة في هذه المواضع كما أدخلها من أدخلها منهم في أأنذرتهم وبابه لكراهية اجتماع ثلاث ألفات بعد الهمزة الحرميان سنقتله بفتح النون وضم التائم خففا والباقون بضم النون وكسر التائم مشددا أو بكر وابن عامر يعرشون هنا وفي النحل بضم الراء والباقون بكسرها حمزه والكسائي يعكفون بكسر الكاف والباقون بضمها ابن عامر واذا انجاكم بالالف بعد الجيم من غير ياء ولا نون والباقون بالياء والنون وألف بعدها نافع يا لنا بفتح الياء وضم التاء مخففا والباقون بضم الياء وفتح القاف وكسر التاء مشددا حمزة والكسائي جعله دك هنا بالمد والهمزه من غير التنوين والباقون بالتنوين من غير حمز الحرميان برسائل على التوحيد والباقون على الجمع حمزة والكتائي سبيل لاراشدي بفتحتين والباقون بضم الراء وإسكان الشين حمزة والكتائي من حليهم بكسر الحاء والباقون بضمها حمزة والكتائي ترحمنا ربنا وتغفر لنا بالتاء فيهما ولصب الباء من ربنا والباقون بالياء ورفع الباء ابن عامر وأبو بكر وحمزة والكساء قال ابن أمي هنا وفي طه بكسر الميم والباقون بفتحها ابن عامر صارهم بفتح الهمزة وبالألف على الجمع والباقون بكسر الهمزة من غير ألف على التوحيد نافع وابن عامر تغفر لكم بالتاء مظمومة وفتح الفاء والباقون بالنور مفتوحة وكسر الفاء أبو عمر خطاياكم على نفض قضاياكم من غير همز وابن عامر خطيئتكم بالهمز ورفع التاء من غير ألف على التوحيد ونافع كذلك إلا أنه على الجمع والباقون كذلك إلا أنهم يكسرون التاء حفص قالوا معذرة بالنصب والباقون بالرفع نافع بعذاب بيسيا بكسر الباء من غير همز مثل عيسى وابن عامر بكسر الباء وهمزه سكنه بعدها وابو بكر بخلاف عنه بيئس بفتح الباء وهمزه مفتوحه بعد الياء مثل قيقب والباقون بئيس بفتح الباء وهمزه مكسوره بعدها ياء مثل رئيس فقد روي هذا الوجه عن ابي بكر فلا تعقلون قد ذكر ابو بكر والذين يمسكون مخففا والباقون مشددا نفع وابو عمرو وابن عامر ذرياتهم بالجمع وكسر التاء والباقون بالتوحيد ونصب التاء ابو عمرو ان يقولوا أو يقول بالياء فيهما والباقون بالتاء حمزه يلحدون ها هنا وفي فصلت بفتح الياء والحاء والباقونا بضم الياء وكسر الحاء. عاصم وأبو عمرو ويذارهم بالياء ورفع الراء. وحمزة والكثائي بالياء وجزم الراء. والباقونا باللون ورفع الراء. نافع وأبو عمرو له شركا بكسر الشين وإذكان الراء مع التنوين. والباقونا بضم الشين وفتح الراء والمد والهمز من غير التنوين. نافع لا يتبعوكم هنا وفي الشعراء يتبعهم الغاوون. بفتح الباء مخففا والباقون بكسر الباء مشددا ابن كثير وأبو عمر والكسائي طيف بغير همزين ولا ألف والباقون بالألف والهمز نافع يمدونهم بضم الياء وكسر الميم والباقون بفتح الياء وضم الميم يآتها سبع ربي الفواحشة سكرها حمزة إني أخاف ومن بعدي أعجلتم فتحها الحرميان وأبو عمرو ومعي بني إسرائيل فتحها حفص إني اصطفيتك فتحها ابن كثير وأبو عمرو وعن آيات الذين سكنها ابن عامر وحمزة عذابي أصيب فتحها نافع وفيها محذوفه واحدة ثم كيدوني فلا أثبتها في الحارين هشام بخلاف عنه وأثبتها في الوصل خاصة أبو عمرو سورة الأنفال قرأ نافع مردفين بفتح الدال وكذا حكى لي محمد بن أحمد عن مجاهد أنه قرأ على قنبر قال وهو وهم والباقون بكسرها ابن كثير وأبو عمرو إذ يغشاكم النعاس بفتح الياء والشين وألف بعدها النعاس برفع السين ونافع يغشيكم بضم الياء وكسر الشين مخففا النعاس بالنصب والباقون كذلك إلا أنهم فاتحوا الغين وشددوا الشين الرعب ولكن الله في الحرفين قد ذكر الحرميان وأبو عمر موهن كيد بفتح الواو وتشديد الهاء والباقون بإسكان الواو وتخفيف الهاء وحفص يترك التنوين ويخفف الدال من كيد على الإضافة والباقون يلونونها وينصبون الدال نافع وابن عامر وحفص وأن الله مع المؤمنين بفتح الهمزة والباقون بكثرها ليميز الله مذكور من قبل ابن كثير وابو عمرو بالعدوه في الحرفين بكسر العين والباقون بضمها نافع والبزي وابو بكر من حي يع عن بياءيني الأولى مكتورة والباقون بوحدة مفتوحة مشددة ابن عامر إذ تتوفى الذين بتاءيني والباقون بياء وتاء حفص وابن عامر وحمزة ولا يحسبن الذين بالياء والباقون بالتاء ابن عامر أنهم لا يعجزون بفتح الهمزة والباقون بكثرها أو بكر للثلمي بكسر السين والباقون بفتحها الكوفيون وإن يكن منكم مئة يغلبوا وفإن يكن منكم مئة صابرة بالياء جميعا وأبو عمرو في الأول بالياء فقط والباقون بالتاء فيهما حمزة عاصم فيكم ضعفا بفتح الضاد والباقون بضمها أبو عمرو أن تكون له بالتاء والباقون ملياء أبو عمرو من الأسارة على وزن فعالة والباقون أسرى على وزن فعالة حمزة من ولايتهم بكثر الواو والباقون الفتحها فيها يا آن إني أرى وإني أخاف فتحال حرمياني وأبو عمرو سورة التوبة قرأ الكوفيون وابن عامر أئمة الكفر بهمزتين حيث وقع وأدخله شام من قراءة على أبي الفتح بينهما ألف والباقون بهمزة وياء مختلسة الكسر من غير مد ابن عامر لا إيمان لهم بكسر الهمزة والباقون فتحها. ابن كثير وأبو عمر أن مس مسجد الله الأول على التوحيد والباقون على الجمع ولا خلاف في الثاني يبشرهم قد ذكر أبو بكر عشيراتكم على الجمع والباقون على التوحيد عاصم الكسائي عزير بن الله بالتنوين وكسره ولا يجوز ضمه في مذهب الكسائي لأن ضمة النون ضمة إعراب فهي غير لازمة لانتقالها والباقون بغير تنوين عاصم يضاهئون بالهمز وكسر الهاء والباقون بضم الهائي من غير همز وورش إنما النثي بتشديد الياء من غير همز والباقون بالهمز والمد واثكان الياء وإذا وقف حمزة وهشام وافقه وارشاب حفص وحمزة والكثائي يضل به الذين بضم الياء وفتح الضد والباقون بفتح الياء وكسر الضد أو كرها قد ذكره حمزة والكثائي يقبل منهم بالياء والباقون بالتاء أذن قل أذن خير لكم قد ذكر حمزة ورحمة للأذين بالخفض والباقون بالرفع عاصم إن نعف عن طائفة بالنور مفتوحة ورفع الفاء نعذب بالنون وكسر الذال طائفة بالنصب والباقون بالياء مرمومة وفتح الفاء في الأول وفي الثاني بالتاء وفتح الذال ورفع طائفة ابن كثير وابو عمر دائرة السوء هنا وفي الفتح بضم السين والباقون بفتحها ورث قروبه لهم بضم الراء والباقون بإسكانها ابن كثير من تحتها بعد المئة بزيادة من وخفض التاء والباقون بغير من وفتح التاء حفص وحمزة والكسائي إن صلاتك هنا وفي هود صلاتك تأمرك بالتوحيد ونصب التائي هنا والباقون فيهما بالجمع وكسر التاء هنا ولا خلاف في رفع التائي فيهود ابن كثير أو بكر وأبو عمرو وابن عامر مر جئون وفي الأحزاب ترجئ بالهمز فيهما والباقون بغير همز نافع وابن عامر الذين اتخذوا بغير واو قبل الذين والباقون بالواو نافع وابن عامر أفمن أسس بنيانه وخير أم من أسس بنيانه بضم الهمزة وكسر السين ورفع النون فيهما والباقون بفتح الهمزة والسين ونصب النون من بنيانه ابن عامل أو بثل وحمزة جرف بإسكان الطائب والباقون بضمها ابن كثير وحمزة وحفص وهشام والنقاش عن الأخفش هار بالفتح وورش بين اللفظين والباقون بالإمالة والراء في ذلك كانت لهم من الفعل فجعلت عينا منهم القلب ابن عمر وحفصة وحمز إلا أن تقطع قلوبهم بفتح التاء والباقون بضمها فيقتلون ويقتلون قد ذكر حفص وحمزة يذيغ قلوب بالياء والباقون بالتاء حمزة أو لا ترون بالتاء والباقون بالياء فيها يا آل معي أبدا سكنها أبو بكر وحمزة والكسعي معي عدوا فتحها حفص ينتهي هنا مجلسنا هذا بخير وعلى خير نلقاكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته